الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم, لكم هذه المادة أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين امتدادا للفصل الذي فيه التعريفات الضرورية نناقش تعريفا من التعريفات وهذا التعريف صفحة 116 عندكم وهو تحت عنوان تعريف السلف تعريف السلف كلمة سلف أصلا في اللغة تعني المتقدم وتعني الأول وتعني ما مضى ومن ذلك قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف الا ما قد سلف الا ما كانت في الماضي قبل نزول التحريم فمن كان متزوجا بختين ونزلت الايه فانه معذور لانه كان متزوجا فيما سلف ولكن يؤمر بان يطلق احدى الاختين ومن كان متزوجا بزوجه ابيه يطلقها بعد نزول الايه اما ما مضى وما سلف فلا يؤاخذ عليه هذا معنى الايه السلف هذا في اللغه اما بالنسبه للسلف اصطلاحا لما يطلق السلف والسلفيون والثلفية هذا المصطلح يراد به اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وفهم اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والفهم طيب السؤال الكبير السلفيه هل هي مذهب ام منهج السلفيه هل هي مذهب ام منهج نعم منهج السلفيه منهج طيب اها طيب يعني احيانا نقول مذهب السلف كذا هذا القشع ما القشع نقول مذهب السلف اسلم وأعلم واحكم لأننا ما مذهب السلف كذا ومذهب الخلف كذا معناها السلف ممكن يكون شنو مذهب واحيانا نقول منهج السلف واحيانا نقول مذهب السلف طيب للإجابة على هذا السؤال لابد أن نفرق بين المذهب وبين المنهج ما الفرق بين المذهب وبين المنهج لأن أفضل اذا لم نعرف الفرق بين المذهب وبين المنهج لا نستطيع أن نقول السلفية ألي مذهب أم هي منهج نعم طيب المذهب طريقة المنهج طريقة والمذهب اتباع هذه قصة المنهج عام يدخل فيه المذهب طيب أي نعم المذهب طريقة والمنهج والسيلة طيب المذهب أصلا ما ذهب إليه الإنسان من اعتقاد ومن أصول ولذلك المذهب لا يكون مذهبا إلا إذا قام على أصول وبالتالي نحن نقول مذهب الشافعي أو المذهب الشافعي الأصول التي بنى عليها الشافعي فقهه. أصول مذهب أحمد أصول مذهب أبي حنيفة أصول مذهب مالك رحمهم الله فالمذهب لا يكون مذهبا إلا إذا قام على أصول أما المنهج ليس بالضروري أن يقوم المنهج على أصول تخريج هذه الأصول وترتيبها في صورة مسائل وقضايا يعتبر منهج فاذا الصواب أن نقول الترفيه مذهب ممنهج مذهب يمكن ان تضعه في شكل نقاط يمكن ان تضعه في شكل مسائل كليه تقول منهج السلف في الصفات مذهب السلف في القدر مذهب السلف في منهج السلف في القدر منهج السلف في الصفات منهج السلف في الاحكام والاسماء والوعد والوعيد منهج السلف في الحكام منهج السلف في التعامل مع اهل البدع منهج هكذا يعني هذا المذهب اذا ما قسم ورتب ووضع المنهج وضع هذا المذهب في صوره منهج والسلفيه يمكن ان تكون منهج نقول المنهج السلفي اساس واصول المنهج السلفي المذهب السلفي مذهب السلف ولذلك نقول السلفيه شو ها مذهب شنو؟ بمنهج أو مذهب بمنهج هو مذهب وفق منهج طيب السلفية أو السلف لا تكون سلفية إلا بثلاثة أمور هذا من حيث العموم العموميات إلى التعريف يعني قلنا اتباع ما كان عليه أه ارتنا اتباع ما كان عليه اسم الصحابه في في الاعتقاد والفهم طيب هذا السلف او السلفيه ولذلك نقول السلف الصالح ننتسب الى السلف الصالح طيب السلفي هو الذي انتمى الى اول من يمثل السلفيه الحقبه التاريخيه الاولى يعني السلفيه من خلال هذا التعريف يمكن أن تكون السلفيه زمنا صح المصح صح المصح السلفيه ماله زمن حد زمنية هم الصحابه لكن السلفيه لا تقف عند الصحابه لماذا لان الصحابه اعتقدوا عقائد وفهموا فهما هذا الفهم قابل لان ينشر عبر الدهور والازمان فالسلفية سلفية بحقبة زمنية وبمضمون يعني مضمون هذه الحكمه الزمانية ما الذي كان فيها؟ كان فيها قيم، كان فيها أخلاقيات، كان فيها ممارسات نقل هذه القيم إلى عصرنا هو السلفية المضمون ثم الموضوعات أو المكونات الفكرية والمنهجية للسلفية. السلفية تقوم على أصول وعلى منهج وعلى قواعد وعلى أسس فبالتالي الثلاثية هي سلفية زمانية وسلفية موضعية يعني تقوم على موضوعات وهي ثلاثية مضمونية أي ثلاثية تقوم على مضامين الذين يتحدثون عن السلفية يعرفون الثلاثية تعريفاً نعيارياً يعني يعرفون الثلاثية من خلال نظرهم للثلاثية دون أن يكونوا متخصصين في السلفيه ينظر إلى السلفيه فيكون التخيم الأول أنها رجعية وأنها متقوقعه وأنها جامده وأنها متخلفة وأنها تريد أن ترجعنا من الألفية الثالثة إلى عصر قديم قد مضى بخيره وشره هذا التعريف للسلفيه تعريف معياري يعني من خلال معيارهم هم من خلال نظرهم غير المحايد للسلفيه المحايد للثلفية وبالتالي كان هذا التعريف تعريفا خاطئا وظالما للسلفيه طيب شبهات حول السلفيه أو حول تعريف السلفيه بالذات شبهات يقول الناس السلفيه متخلفة لماذا؟ لأنها ماضويه ما معنى ماضوية؟ مغلة في الماضي والتاريخ لكننا نصر أن الثلفية وهذا ما توفي من خلال الرد أن السلفيه ليست حقبة تاريخية فقط في الحقبة التاريخية تبلور المنهج السلفي. لكنه طالما أنه منهج قابل بالامتداد عبر التاريخ وبالتالي السلفيه ليست حقبة سلف. وبالتالي لو أنك سألتني فلان الفلاني هل هو من الثلاث أم ليس من الثلاث سوف أمظر إلى منهجه إن كان منهجه منهج الصحابة فأقول لك الثلاثين وإن عاش في عصرنا هذا الشيخ عبد العزيزي البال ثلاثين من, من الثلاث الشيخ بنبال معاصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من الثلاث من السلف ليس زمانا لكن مضمونا وموضوعا ومن حيث المنهج هو سلف وبالتالي يمكن ليس هذا محصول على شغل من بس كل واحد منكم اذا ارتضى منهج السلف صار مثله صار مثله من السلف وهذا وبالتالي قد يعيش رجل في العصر الاول ولا يكون سلفيا كعبد الله بن أبي بن سلود ليست من السنفة الصالحة وهكذا يعني السلفيه ليست حكمة زمانية بقدر ما هو منهج لكن لماذا ربط ماجي الصحابة لأن هذا المنهج قمة مبده في عطر من؟ في عطر من؟ الصحابه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون السلفية قديمة وماغوية وردعية ومتقوقعة ومتخلفة ولا تفقه الواقع الرد عليهم من أربعة أوجه الرد عليهم من أربعة أوجه الوث الاول نقول اترفضون السلفيه لانها قديمه فقط ام تنتقدون فيها موضوعات وقضايا يعني اذا شخص أن قال يا اخي انا لا اريد السلف لماذا نحن نريد التجديد لماذا السلف متخلفون نقول لماذا ترفض منهج السلف لأنها قديمه فقط أم لأن عندك ملاحظات على منهجها وعلى موضوعاتها إذا كان عندك ملاحظات موضوعية قل في الموضوع الفلاني خالف الكتاب في الموضوع الفلاني فارق السنه في الموضوع الفلاني أخطأ في الموضوع الفلاني منهجهم باطل. لكن لا بد أن تنتقد هذا الانتقاد الصوفية. يعني أنا لا أقبل شخص يقول لي السلف أنا لا اخذ بهم لماذا؟ فقط لأنهم سلف. لكن أصلًا تقول لا أخذ للسلف لأنهم في الاعتقاد كذا وفي الاعتقاد كذا وفي, وفي باب الأسماء كذا وفي باب الصفات كذا وفي باب القدر اخطا وانحرفوا أقبل هذا وأعتذره نقدا موضوعيا لموضوعات لكن مجرد أنهم سلف تنتقده هذا الوجه الأول الوجه الثاني طيب هل كل قديم يرفض طيب هل كل قديم يرفض لا لماذا لأن من القديم ما هو صالح ومواكب والأدلة على ذلك كثيرة من أين نبدأ القرآن الثلفي السنه الثلاثية طيب, طيب. نقول القيم هي القيم، الكذب كذب قبل الاف السنين والآن، والظلم ظلم، والعجل عدل والصدق صدق. القيم لا تتغير بالزمان. صاحب المفسح يقول نحن في زمن العولمة، في زمن الألفية الثالثة. أقول له الشمس ثلاثية، والقمر ثلاثي. ولكنهم بالرغم من السلفيه والقدم استطاعا أن يحافظا على حيويتهما وأن يواكب العصر وما سمعنا مخبولا مجنونا قال ضجرنا من الشمس نريد شمسا تقدمية هذه الشمس قديمة ومتخلفة هل يريد من هذا الكلام؟ ولو قاله ماذا تقولون؟ مجنون طعر مضح طيب الشرط مع سلفيتها قادره على العطاء والسلفيه كمنهج مع سلفيتها قادره على العطاء ما الذي يمنع هذا لمن عنده حساسيه من كل شيء يرتبط بالماضي يرتبط بالتاريخ نعم من الخطا أن يحاصرنا التاريخ كما حاصر التاريخ الشعب ما زالوا يبنون مذهبهم على قضايا خلافية وقعت بين الصحابة والصحابة انتقلوا إلى الرفيق الأعلى فجعلوا دينهم ما كان خلافا بين الصحابة وتركوا أصول الدين والملة القرآن والسنة فبنوا اعتقادهم داخل خطص من التاريخ ولم يخرجوا لكننا نتكلم عن السلفيه القديمة التي توافد والرد بعد ذلك الثالث نقول السلفيه اصلا مقودة من القرآن والسنة رفضكم للسلفيه يعني رفضكم للآيات التي استدل بها السلف لأن السلف منهجهم استنبط من القرآن والسنة يعتبروا السلف قدامى ومتخلفون هل القرآن متخلف وهل السنة رجعيه لأن مدح السلف أخذ من وين؟ أخذ من وين؟ من القرآن والسنة، فبالتالي أقول لك مذهب السلف، لكن ساقول لك الاعتقاد الصحيح الذي ورد في القرآن في القدر كذا، وفي الصفات كذا، وفي التعامل مع الحكام كذا، نفس المنهج، دون أن أقول منهج سلفي، وسوف أستدعي على كل كلمة إما بآية من القرآن أو حديث من سنة، هل سترفض هذا ايضا رابعا استمرار السلف منذ السلف الأول إلى يومنا هذا على وسيرة واحدة من الاعتقاد منقبة وليست منقبة لأنهم ثابتون على اعتقادهم واصلا الاعتقاد لا يتغير ابدا إذا كل في كل جيل وفي كل عقل تغير الاعتقاد والثوابت ما صار هذا اعتقادا وما صار هذا من الثوابت هذا الوجه الرابع لذلك يقول شيخ الاسلام سيدنا رحمه الله وهذا الكلام يكتب أهل السنة يحمد لهم أنهم اثبت الناس على عقائدهم أهل السنة يحمد لهم أنهم من أثبت الناس على عقائدهم لا يغيرونها وقال قوام السنة الإمام الاصفهاني في كتابه القيم الحجه في بيان المحجة وكان يسمى بقوام السنة لأنه نصرها في عصره قال وأهل السنة الثابتون على الاعتقاد الصحيح وإن تباعدت أزمانهم واقطارهم نفس الاعتقاد فأي بقعة من الأرض هم متفقون على العقيدة. هذا ي... هذه من قبلهم أما أهل البدع كل يوم يقولون قولا جديدا في الاعتقاد حتى انقل لكم قصة طريفه ابو جديره المرجئ جاء يناقش الامام مالك مالك بن انس رحمه الله امام دار الهجره وهو من اصحاب المنهج السلفي الصحيح جاء يناقشه فقال ابو جديره المرجئ للإمام مالك يعني أن يقنعه أن يقنعه بمذهب المرجئه فقال له الامام مالك لو انك اقنعتني ماذا افعل قال تتبعني، قال له مالك ولو اني اقنعتك قال اتبعك قال لو جاء ثالث واقنعنا قال انا استبعه. قال يا هذا دين محمد واحد واراك تكثر التنقش دين محمد واحد العقيده غير قابله للاهتزاز اصلا فالسلفيه سلفيه لانها على الاعتقاد الأول واعتقاد الصحابه هو اعتقاد الرسول محمد عليه الصلاه والسلام فكل من خالف هذا الاعتقاد السلفي الاول ضل وطارق الطريق الصحيح فكيف تقول انها تخلف؟ من التخلف عدم الثبات على عقيده أما العقيده الواحده يخي هي عقيده ادم عليه السلام وعقيده ابراهيم وعقيده نوح وعقيده سائر الانبياء فلذلك هل كان اعتقاد الصحابه خلاف اعتقاد النبي محمد عليه الصلاه والسلام فبالتالي نتحدث عن مذهب السلف في الاعتقاد والاصول اما في الدنيا وفي الفروع لا نريد ان نقيل اصلا ان شخصي اول ما يسمع سلفيه يقول ترجعوننا الى الخيول والى القتال بالسيوف ترجعوننا الى كذا ما الذي قال هذا الكلام نركب الدواء ما الذي يمنع ان تكون سلفيا وان تتعامل مع التقنية المتطوره والأجهزة الحديثه الانترنت وهذه الشبكه العنكبوتيه والاستفاده منها ما من الذي يمنع وماذا يتقوقع السلفيون السلفيون اعتقادهم اعتقاد الصحابه طريقتهم في التعامل مع الدين هي طريقه التعامل مع الصحابه هذا منهج مثل طريقه في التعامل مع الدين احترام النصوص هذا لا يحتاج إلى زمن الصحابة كذلك وإلى يوم القيامه أسلموا الدين أن تحترم النصوص من القرآن والسنه هذا منهج يعني نحن نتحدث عن منهج من عن منهج من عن منهج في الصالح طيب هذا تقريبا صفحة 117 افتحوا صفحة 124 و التعريف الأخير أو التعريف الأخير ركز المصنف على التعريف بالطائفه المنصورة وهذا قد تجاوزنا لأننا عرفنا الطائفه أشلون؟ المنصورة. ولو أردتم أن أعيد عليكم بعض ما قلته في الطائفه المنصورة يمكن أن أقوله أو يمكن أن أقوله. طيب. قلنا الطائفه المنصورة. هم الذين انبروا لمنهج السلف ولكنهم دعوا اليه لأن يا إخوان ممكن شخص يقتنع بمنهج السلف ويصبح سلفي في نفسه هذا لا يمكن ان يكون من الطائفة المنصوره صح صح المطر. ما يمكن يكون من الطائفة المنصورة منهجه صحيح هذا ينجو أما إذا ما تحرك لنسرة المنهج، صار من الطائفة المنصورة فالعلماء والنزير الدنيا على أهل البدع والذين جاهلون في سبيل الله وهكذا الطائفة المنصورة ويمكن أن نطلق على الإنسان الذي سدأ إلى الحق الطائفة المنصورة باعتبار أنها مراء مصطلح يراده أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وكل ذلك لما تميزوا به في بعض النواحي على أهل البدع طيب الطائفة المنصورة يمكن أن تتعدد يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرح الحقيدة الواقفية واحد 691 يقول رحمه الله والطائفة المنصورة ليست محصورة بعدد ولا مكان وإن جاءت الروايات بأن الطائفة المنصورة أين؟ في الشام. لكن قد يكون هذا في بعض الاوقات وان الحق لا يعرف الحواجز والحدود وقد تقوم طائفه تنصر الدين في بعض الجوانب وتخفق في جوانب اخرى وتقوم طائفه غيرها في بلد اخر تنصر الدين في الذي قصرت فيه الطائفه الأولى وتقصر في جوانب اخرى وبمجموع الطائفتين والامرين يكون الدين منصورا مضفرا ويبقى هذا كلاما كلام الشيخ ابن عسيلين لكن النقطة التي أعجبتني حقيقة في المصنف صفحه 24 يقول في الحديث عن الطائبة المنصورة ضرورة التمييز بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني بمعنى يا إخوان هذه نقطة مهمة جدا بمعنى طائفة المنصوره إذا قيل أنها بالشام هذا أمر الله الكوني أما أمر الله الشرع لنا أن ننصر الدين وأن ننصر المنهج وأن نستقيل لا نقول طالما أنهم بالشام نحن في قطر أو في مصر أو في السودان أو في اندونيسيا أو في أي بلد نحن لا دخل لنا في نصرة الدين لأن الطائفه المنصوره بالشام كن بالشام حذرا كونيا لا دخل للعباد فيه وربك يخلق ما يشاء، واشنو ويختار الذي يلينا أن نطلع بدورنا وأن نقوم بواجبنا هذا المصنوب مثلا اختار الله مكه نحن لا دخلنا في اختيار مكه لكن الذي يعنينا ان نقصد هذه الحج هذا الحج والعمره هذا الذي يعنينا اما اختيار الشاب لا يعنينا هذا اختيار رب العالمين اما نحن فالذي يجب علينا ان ننصر المنهج طيب بصوره اوضح نزول عيسى عليه السلام نزول عيسى عليه السلام امر قدري ام امر صدري أمريكوزي شرح صح لا دخل للناس فيه طيب نزول عيسى عليه السلام هو عندنا عند اهل السنه عقيدة وليس عقدة عقيدة صحيح وليس عقدة نؤمن بأنه سينزل لكننا لن ننتظره حتى ينزل سنظل نعمل للدين حتى ينزل لا نقول والله إسرائيل هذه ما في طريقه إلا يأتي عيسى عليه السلام نحن خلص ما نستطيع نحن نصلي في متعددنا فقط ولا دخل لنا بإسرائيل إلا الا يأتي عيسى عليه السلام لا سيأتي عقيدا وليس أقدم نجمة لنا يعني لن ما نظل نطلو في الأيدي ننتظر مدون إيسى لكننا سنعمل وعلى كل جيل أن يطلع بدوره وأن يقوم بواجبه تجاه دينه إلى أن يأتي عليه السلام واضح الموضع إخوة هذه النقطة نزول رئيسة عليه السلام شو قلنا عقيدة وليس شنو وليس نقد عندنا طيب بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث وهو حديثنا عن نشأة التسمية لاهل السنة والجماعة طيب خلاصه هذا الفصل في نقاط اعطيكم خلاصه هذا الفصل في نقاط لاختصر عليكم الكلام الموجود فيه في نقاط النقطه الأولى التي أكد عليها المصنف والسلف من قبله منهج اهل السنه قديم قبل التسمية بأهل, السنة. التسميه باهل السنه جاءت متاخره يعني في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ما كان في اهل السنه المفهوم اهل السنه لانه كلهم على منهج السنه واحد وكذلك في عصر الصحابه والخلفاء الراشدين كان المجتمع كله منهج واحد فبالتالي ابن تيميه رحمه الله عنده كلام لطيف جدا يقول وينسب الامام احمد لأنه امام اهل السنه صحيح يعني اذا عرف الامام احمد يقولون احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال السيباني امام اهل السنه والجماعه صح صحيح قال كما قال مسين احمد وإن نسبت إليه أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة قبله بشثير لا يوجد كان الإمام أحمد عاش تقريبا سنة 200 هجرية تقريبا يعني 194-196 أواخر هذه الفترة هي التي توفي فيها الإمام أحمد هو متأخر بالنسبة للاوائل ولكنه نطر مذهب أهل السنة في عطره هو فجعل اماما بأهل السنة فبالتالي نقول في هذه النقطة أن شنو منهج أهل السنة والجماعة شنو قديم لأن منهج أهل السنة والجماعة القرآن والسنة ونزيد الصحابة خلاص هذا قديم وسبحان الله يعني هذا قول الذهبي رحمه الله منهج أهل السنة موجود لكن لبعض الناس بقمات ومواقف مع هذا المنهج فيعرص المنهج بهم قال الذهبي رحمه الله لولا أبو بكر الصديق في الفتنة في مثل المرتد... المردد الدين ولولا احمد بن حنبل في المحنه لذهب هذا دين يعني كان لهم مواقف طيب ولذلك بكث ما دافعوا عن منهج اهل السنه في عصرهم ولان في عصرهم بدا المنهج يندرج او يندثر يندثر ويندرج فبداوا يظهرونه لذلك في مقوله لطيفه جدا في الاسلام يقول نقلها المصنف هنا المذهب والأصول لمالك والشافعي نفس منهج أهل السنة والجماعة هو منهج مالك ابن أنا وهو قديم أخدم من أحمد والشافعي هو شيخ أحمد وأبو حنيفة كذلك قال الأصول لمالك والشافعي والظهور لأحمد ليس الظهور في الشق الظهور في منهج أهل السنة والجماعة لكن المنهج واحد هذه نقطه مهمه جدا يا إخوان لتتبلوى لديك فكرة ومنهج أهل السنه والجماعة حتى سبحان الله قال وهذه حقيقة يعني أهل المغرب من العلماء كانوا لا يقرون لأحمد بإمامة في فقه كانوا لا يقرون لى اسمه لأحمد ب اسمه بإمامة فشنو في الفقه فهم إذا كتبوا في الفقه يذكرون أقوال جميع الأئمة ولا يذكرون قول أحمد مثال ابن عبد البر لما كتب عن أئمة الفقه كتب كتابه أئمة الفقه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وشافعي أفقه أفق أحمد كان يرى أن أحمد إمام في الحديث وليس في الفقه وإمام في اصول الدين وليس في الفقه وابن رشد المالكي لما كتب بدايه المسيد ونهايه المختصر كان ينقل جميع أقوال الفقهاء الا قول احمد لانه لا يعده من الفقهاء وكذلك القرطبي في الجامعة الاحكام القران لو انك قرات يستدل بجميع اقوال الفقهاء الا قول الإمام احمد ابن عبد وابن رشد والقرطبي لكن في المتأخرين ولعل هذه المقولة إن لم تكن الذاتي لتخل جثين نفسه المتأخرين من من المغاربة أجمعوا على أن أحمد إمام في الفقه كما هو إمام في الحديث وفي اصول الدين وبالتالي اعتمدوا المذهب الحنبلي مذهبا رابعا فأحمد رحمه الله مذهبه في الأصول لا يفوق بقية المذاهب لكن امتحن هو في سبيل المذهب أما الإمام مالك والامام الشافعي كانت السنة منتشره في عصرهم وكلهم على قول واحد واعتقاد سليم في زمن أحمد صار هنالك نوع من العلو لعقائد الاعتزال فصادمها أحمد وبيّن بطلانها فنسب إلى إمامة أهل السنة والجماعة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تبلور التسميه وليس اخواننا ينبغي ان نفرق يعني هنا قال صفر نفعه التسميه هذه متاخره سيد متى نفعه اهل السنه والجماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاسلام لانها هي الاسلام الصحيح متى نفعه اهل السنه والجماعه نأت أهل السنة والجماعة مع الإسلام متى نأت التسمية بأهل السنة والجماعة تبلور هذه النقطة الثانية تبلور التسمية تبلور التسمية بأهل السنة والجماعة جاء بعد ظهور الفرق المنحرفه بعد ظهور الفرق المنحرفه مثلا يعتاد الناس أن يستدلوا ولعل المصنف نفسه قد يستدل بهذه المسألة أن يستدلوا بقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السمة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعه والفرقة الاثر بعيد لا يستدل به لأن فيه مجاشع ابن عمرو ومجاشع ابن عمرو مجهول فلذلك لم يوثق فالاثر ضعيف لكن التثنيه وردت كما اورد لعله اورد ذلك البخاري وغيره في قول محمد بن قال لما ظهر أهل البدع قلنا لهم هذا الأمر دين فننظر ممن من نأخذ ديننا سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالنا فلا نأخذ إلا ممن كان من اهل السنة والجماعة وبالتالي سموا بأهل السنة لأن اولئك اهل بدعا من أولئك أهل تفرق وأهل السنة والجماعة مجمعون ومجتمعون على أمري وإن كنت أرى في عقلنا هذا أهل السنة والجماعة في داخلهم تيارات ومدارس وتصنيفات وطعن وتشهير وإخراج هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء يقول لا هؤلاء من أهل السنة وظهرت الفرق بطريقة لم تكن معهوده عند السلف وكسرة الفرقه ليس هذا من سمات أهل السنة لأنهم أهل جماعه هذا من سمات أهل الفرق وهذا ما سوف نتحدث عنه في حديثنا عن الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة كما هو هنا في الكتاب طيب أقول أحبتي هذه النقطة الثانية طيب النقطة الثالثة وفيها حديث إذا النقطة الأولى قلنا منهج أهل السنة شنو قديم النقطة الثانية مشيئة التسميه متى بعد ظهور شنو الفرق ثالثا سأعطي مؤشر لجمع هذا الكلام وترتيبه وتهذيبه من المصنف حفظه الله وبارك فيه الفرق أول الفرق ظهورا في الإسلام الخوارج والراكبة والراكبة ظهرت على يد عبد الله الذي سبق اليهودي نعروف القصة طيب آه. اين هما اسبق الخوارج ام الراكبة الراكبة لو قلنا أن البداية الحقيقية ليست البداية الأسطار البداية الحقيقية لبهور الفرق نقول بمقتل عثمان لأن المجتمع كان متماسكا منذ عثمان وإلى عمر ثم أبي بكر ثم الى رسول الله كانت في الأمة متماسكة في هذه الحقبه بمقتل عثمان قتل عثمان بفكرة رافضة لكن من حيث التبلور والجماعة الخوارج أسبق لأن الخوارج كانوا جزءاً من الجيش وانشقوا فانشقوا كمجموعة وبسلاح ذرك الخوارج كجماعة ظهرت منه أولاً والراسف كأفسار ظهرت منه أولاً وبالتالي شيخ الإسلام سامي يرتب ظهور الفرق كالآتي الخوارج ثم الرافضه ثم القدريه يعني ظهر القول بالقدر في اواخر عصر بني اميه القول بالقدر وبعد القدريه ظهر الإرجاء والمرجئه والجهميه وبعد الجهميه ظهر في المعتزله وبعد المعتزله ظهرت الاشاعره والماثريبيه هذا تسلسل الشرق الخوارج الراقضه القدريه المرجئه الجهميه المعتزله الاشاعره الماتريبيه لذلك نكون قد وصلنا تقريبا الحمد لله إلى صفحه ميه الزمن تهب ولا لسه في زمن انتم تأكدين الشيخ وصل طيب نكتفي بهذا القدر مواطل الحديث في الدرس القادم انا ارى انه الاخوة يعني بعضهم يأتي متأخر بعد بداية الدرس وانا اصنق اخر بداية الدرس ليدرك اه اكبر قدر ممكن فنرجو ان يبكر الاخوة كان الامام احمد يفرض من يأتي متأخراً من درسه ولا يسمح له متأخرة في الدرس لا يسمح له أن أن يحضر كان يقول إذا كان من أهل السنة لا يدخله وإن كان من أهل الأهواء أدخله قالوا يا إمام ندخل أهل الأهواء ونترك أهل السنة قال تأخر عن الدرس لا يليق بأهل السنة أما أهل الأهواء حضر أو تأخر فكله واحد السلام عليكم